بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمث وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل عمر مستقيث ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الزجر حكمة بالغة فماتوا للنذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عثير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربهم عني مغلوب فانقر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 تنزعن لك أنهم أعجاز نخل مُقَعِدٌ فكيف كان عذابه ونذر ولقد يستر من القرآن للذكر فهل من مُدَكِر كذب السموذ بالنذر فقالوا أَبَشَرًا مِنَ الْوَاحِدِ النَّتَبِعُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرثلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كعشيم المحتضر ولقد يستمنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاطبا إلا آل لوط نجيناهم بتحر نعمة من دنا كذلك نجذي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيثه فطمثنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 أكفاركم خير من أولئكم أم لكم ضراءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتطر فيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسرع، يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم دوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة فلمخ بالبصر ولقد أهلكنا أشياء عظيم فهل من متكف وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستقر إن المستقين في جنات إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتبير